قُلْنَا مِنْكُمْ مَنْ فَوْقَ غِلظًا son <tık>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 في حين فمستمتعتم به منه فانسوا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 وآتوهن أجورهن في المعروف محسن صناة غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُصَنَّاتِ مِنَ الْعَذَابِ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 تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان يسان ضعيفا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا <يا> تجارة عن من تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يقال ذلك لك على الله تَكُونُ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ به لبعضكم على بعض للجال نصير مما اكتسبوا للنساء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 وإن قبتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهل ذين وحكم من أهل ذين يريد إصلاحا يوفقه. 121. إن الله كان عليما خبيرا 122. واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا Altyazı <Sessizlik>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 نعم <تصفيق> الله I want كم مصيبة قال قد أنعم الله علي إلا إن أنكم صابكم <Sessizlik> فضل أوزم عظيمة، فليقاتل في سبيله. this ona <Sessizlik> benle in لا يتبعون إلا it <laughs>